مسلمون توثبة خاض الوضع في عزة بسلاحه متأهبة شام الكرامة والإباء مسلمون توثبة خاض الوضع في عزة بسلاحه متأهبة قد هب ويرد عادية العدة فاستبشري يا أمتي فجر الشريعة قد بدا قد هب يتأر الهدا ويرد عادية العدة فاستبشري يا أمتي فجر الشريعة الشريعة فجر الشريعة قد بدأ. شام يا مسلمون توثبة، خاض الوضع في عزة بسلاحه متأهبة. شام مسلمون توتبا خاب الوضع في عزة بسلاحه متأهبا هذه الكتاب للعلاسارت زمجر في ملة بشار أبشر إنني قسم أراك مجدلا هذه الكتاب للعلاسارت زمجر في الملة بشار أبشر إنني قسم أراك مجدلا قسم أراك مجدلا شهود يا مسلمون توثبا خاض الوغى في عزة بسلاحه متأهبا شام الكرامة والإباء يا مسلمون توثبا خاض الوغى في عزة بسلاحه متأهبا الشراه جُرُّ الَّذَائِذَ والكَرَّ أَنِفُوا حَيَاتَ الدُّلِّ فَانْتَفَضُوا كَخَالِدَ وَالْبَرَّ فِ الشَّامِ أَسَادُ الشَّرَاه جُرُّ الَّذَائِذَ والكَرَّ أَنِفُوا حَيَاتَ الدُّلِّ كخالد انتفضوا كخالد و شام الكامات والإدايا مسلمون توتبوا خاض الوغى في عزّة بسلاحه متأهب شام الكرامة يا مسلمون توتبوا خاض الوغى في عزّة بسلاحه الله اكبر زلزلي عرش المجوس وجلجيني هبت رياح النصر يا ليل الله اكبر زلزلي عرش المجوس وجلجيني هبت رياح النصر يا ليل ليل الهوان ستندلي شام الكرامة والإباية مسلمون توثب خاض الوغى عزة بسلاحه متأهبا شام الكرامة والإباية مسلمون توثب خاض الوغى عزة بسلاحه متأهبا